I I <laughs> love الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد يوم نقول لِجَنَّاتِ النَّعِيمِ مَتَاعُكُمْ أَمْتَمَتُكُمْ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مُّزْدَادٍ أُزْلِفَتِ 114. وصبر على ما يقولون 115. وتبح بحمد ربك 116. قبل طلوع الشمس 117. وقبل قول <تصفيق>